أن تقدم لكم الظرف السادة بعد الميعة الكورة بنشرش كتاب جار بن الشرعة لفضولة الشيخ محمد بن محمد المختار الشيطاني وقد شرحته الشيخ كذبه الله تعالى من قول المسلم رحمه الله تعالى قرب الدفع بعد خلاة العيد او قدره الى يومين بعدها للعقل ويحرم على من يضحر ان يأكل من عشر شعره او فشرته شيئا نسأل الله تعالى انه فعلا جميعا نسمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم ودارك على نبينا محمد وعلى آله وأخشابه وأزباعه وسلم أسليم كثيرا أما بعد سيقول المصنف رحمه الله تعالى ووقف الزرش بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعدها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمستدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد دين المصنف رحمه الله جملة من الأحكام المتعلقة بالأرشية ثم شرع في بيان تأقيس الأرشية والسبب في ذلك أن النصوط التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم دينت أن للأرشية ميقاة خاصة ينضغي عند ذبشها أن لا يقع الزبش قبل هذا الوقت المحدد من الشرق وقد ضين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما خطب يوم النحر فقال صلى الله عليه وسلم من ندح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله وقوله عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة المواضي بالصلاة صلاة عيد النحر أي عيد, ال... عيد, ال... عيد الأرشاء والتي يسن إقاعها بعد طلوع الشمس بارتفاعها قيدر فالسنة في الأرشاء أن يخفف الإنام ويعجل على الناس لأنهم سيستغلون في... بالأرشية وهذا يشتاج منهم الى وقت لكي يصيبوا فضيلة ايقاع الزفش في ضحى يوم النشر وما سنيت الأرشية أرشية إلا لأنها تقع ضحى يوم النحر ففضيلتها في هذا الوقت فإذا تأخر في صناته وأخر الناس فإن هذا خلاف السنة فالسنة أن يقلي بهم ويقع الصلاة على ارتفاع قيد رمش ولكن في صلاة عيد الفطر يوقعها والشمس على ارتفاع قيد رمحين فإذا ارتفعت الشمس قيد رمحين في الفطر صلى لأن الناس يحتاجون إلى وقت أكثر قبل الصلاة وذلك من أجل إخراج زكاة الفطر ولكن في يوم النحر يحتاجون إلى الوقت بعد الصلاة فاختلف الحكم بالنسبة للهدي هذه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الأرحى والصلاة الهتر فقالوا انه يوقع صلاة يوقع ذكش الارشية بعد الصلاة الامام والمراض في ذلك الذي الامام الذي يصلي بالناس عيد الارحام فاذا تعذبت المسابق ووجد اكثر من امام فذال من اهل العلم يرى تأقيد كل حين أو كل جماعة بإمامهم فإذا كانت المدينة بها مصليان للعيد فصلى مع الإمام من ناحية الشرطية أو صلى مع الإمام من ناحية الغرضية فعند هؤلاء يتقيد بالإمام فإذا صلى مع إمامهم صرف وذبح أرشيته وإذا كان مريضا لم يتمكن من الخروج فإنه ينتظر فراغ إيمانه من صلاة عيد الأضحى ثم ينحو أو يذبح أضحيته وقال بعض العلماء يعتد بالأسبق منهما حتى ولو كان غير إيمانه فلو كان عندنا شيئا حي تقام فيه صلاة الأضحى في الشرق وحي في الغرب والذي في الشرق من عادته أن يطول أو يتأخر والذي في الغرب يبكر فيعتد بصلاة مبكر فعلى هذا نخرج بشكم شرعي وهو أن لفشة أرحية ينبغي أن يكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة ولا يشترك انتظارك إلى فراض من للخطبة يوم النحر بل العذرة بالصلاة وحدها فإن انتهت الصلاة وخرجت وذبحت أجزأ كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة شات شاث لحمه أي أن شاثه لا تقع أرشية على السنة وإنما تنقلب شاث لحمه إن شاء فصدق بها وإن شاء أكلها فلسك لأرشية وقال بعد ذلك ومن من يذبح أن يذبح الله فألم بالذبح صلى الله عليه وسلم بعد صلاةه لأن هذا الكلام وقع في قفضته وهي بعد الصلاة إجباعا وهي بعد من بعد صلاة الأرشى إجناعا ضينا رحمه الله أن وقت الأرشية يبتدئ بما بعد الصلاة وهذا بالنسبة لوقت الافتجاه أيضا للأرشية وقت انتهاء فبعد هذا الوقت لا تقع شاته أرشية سنة. لو ذبح في هذا الوقت بعد هذا الوقت المحدد وهو وقت الانتهاء واختلف العلماء فيه على قولين نشهورين قال بعض العلماء إن وقت الأرشية ينتهي بثالث أيام التشفيق والمراد بذلك باليوم الثالث عشر فإذا غابت خمس يوم الثالث عشر لا, لا تقع أرشية وإنما تقع صدقة من الصدقات أو شاك لحم كما قال صلى الله عليه وسلم في من سبق الوقت المعتبر وهذا مهند بالشادعية ورواية عن إمام أحمد رسول الله عليه وكان يقول به أكثر من سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون إنه يجوز أن ينحر الإنسان ويذبح في اليوم الثالث عشر وهو اليوم الأخير من أيام التشفيق وقال بعض الظلماء وهو أشبه في مذهب الجمهور يوم العيد ويومان من بعده فآخروا الزبح عندهم بمريب الشمس اليوم الثاني عشر والخلاف فقط في اليوم الثاني عشر الذي هو آخر أيام التشفيق لأن أيام التشفيق ثلاث كما لا يخسع فقال بعض العلماء إن اليوم الثالث من أيام الذبش وقال بعضهم إنه ليس من أيام الذبش وظاهر قول عليه الصلاة والسلام أيام من أيام أثر ونحط يدل على أنه يجلئ الذبخ فيها وهذا على ظاهر القرآن ليذكر اسم الله عليه في أيام معلومات ليذكر اسم الله على ما قبل من بهيمة الأمان فهذا نص عند الغلماء في حديث السنة الذي تقدم أن الزبشة يتأطق بثلاثة الأيام ويدخل فيها اليوم الثالث عشر ويخراج اليوم الثالث عشر لا يخلو من نظر فإن أكثر الأحكام أو جل الأحكام التي وقعت في أيام التشريق استوت فيها الأيام الثلاث كلها ولذلك من زبح هدي التمتع أو هدي القران فإنه يجزي في أيام التشريق عن القوض بالتعقيد وكذلك بالنسبة لمنسائل الحاج إن الله جعل الحاج في اليوم الثالث عشر كاليوم الثاني عشر لكنه خفف بالتعجل في اليوم الثاني عشر وهذا لا يسقط اعتباره إن تأخر وعلى هذا الذي يترجح أن يوم العيد وثلاثة أيام من بعده هي أيام النحر والذبح المسألة الثانية إذا عرحنا أن الزبح يبتدي من بعد الصلاة الإمامة ويمتهي جمغيم شمس آخر يوم من أيام التشريك فلو فرضنا أن الإنسان أراد أن يذبح في الليل فهل ليالي هذه الأيام كنهارها للغنماء قولان جمهور أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يذبح أغشيته بالليل والنهار وأنه لا فرق بين الليل والنهار وإن كان الأفضل أن يذبح نهارا حتى يخرج من خلافة أهل العلم رحمة الله عليه وقال بعض العلماء إن الذبح يختص بالنهار دون الليل وأنه لا يذبحه ليلة وقالوا إن اليوم إذا أطلق في لغة العرب فالمراد به النهار دون الليل فيكون قوله عليه الصلاة والسلام أيام من المراد به النهار دون الليل واتدلوا لذلك بقوله تعالى سخارها عليه سبع ليال وثمانية أيام حسومة ففرق الله بين النهار والليل واحتج من قال بأن الليل والنهار السواء كما هو مذهب الجمهور بأن قوله تعالى سخارها عليه سبع ليال وثمانية أيام من باب أقصر خاصة على العام والعرب تعطف الخاصة على العام والعامة عن الخاص تقول يدخل محمد والناس ومرادك بذلك تسليف محمد وتفلينه او ان النهار كان عشد عذابا من الليل فالمقصود او ان الليل اشد ايقاعا وعشد النام وعشد عذابا فخصة بالذكر وظاهر الدليل ان الليل والنهار صوى وانه يذبح بالليل والنهار بقوله فعالة فتربطوا في داركم ثلاثة ايام وقوله ثلاثة ايام بالاجلاع ان هذا التربط السامل للليل والنهار ولذلك قالوا الأطفل في اليوم أنه يشنل الليل والنهار إلا إذا خصه الذليل بالنهار دون الليل ولا دليل يخصها هنا وعليه فإنه يجود له أن يضبح بالليل كما يجود له أن يضبح بالنهار ولكن الأفضل والأكمل أن يضبح بالنهار ولا يضبع في لكن لو أراد أن يصل رحمه أو يكرم إنسانا أو يكرم الضعفاء أو يكرم الناس فرأى أن ظروفه لا تساعده إلا بالذبح ليلا أو كما يقع بين القرابة أنهم يرتبون مجيء بعضهم لذعب فتقع قرعة الإنسان وحصة الإنسان بالليل فإنه لا بأس أن يذبح ليلا ولا حرج عليه في ذلك وإن ذبح نهارا وأفضل للضيف بالليل فإنه أفضل حتى يخرج من الخلاف فيذبح قبل ظروف الشمس ثم بعد ذلك يطبخها ويقدمها لظروفه ولو بعد العشاء الأفضل أن يخرج الإنسان من الخلاف لكن لو ذبح ليلا فإن ذلك يجزيه ويفرح في ليلتهما فإن فأضع واجبا دينا رحمه الله بداية وقت ذبح الأرشي ونهاية وقت ذبح الأرشي وما تخلل هذا الميقاط الزماني من الذبح ليلا وعليه فإنه يلد السؤال لو أن إنسانا فاتته أيام التشريق ولم يستطع أو لم يتمكن أو تركت دفحة أيام التشريق وأراد أن يذبح بعد أيام التشريق ثم الشكم إذا ذبح بعد اليوم الثالث شاته شات لحم ولكن يفصل في هذا فإن كانت الأرشية التي اشتراها وعينها فإنه يذبحها وحينئذ تكون تكون شات لحم وتلزمه من جهة الإنسان ولذلك قالوا لو نبر وقال لله علي أن أذبح أرخية هذا العام أو لله علي أن أضحي هذا العام فإنه يذبح ولو بعد انتهاء أيام التشجيع لكنه يأسم إذا قصر وتراخى فيها حتى خرج الوقت المعتبر ورحمه الله صفح ويفعل جمال في قوله هذا هدي أو أرخية لا بذنية يتعينان تعين الشيء من العين والعين في بغة العرب تطرق بمعانه العين الجارية وتقول هذا بعينه تقول رأيت محمدا بعينه يعني بذاته والمراض هنا أن من الشر الأرشية له حالتان الحالة الأولى أن يستري الأرشية وفي ميته أنها أرشية ثم يدعها في بيته أو يدعها في حضيرته او يدعوها عند رجل ثم بعد ذلك يذبحها دون ان يتكلم ودون ان يقول هذه ارسية او ينيها ارسية هو في قلبه اراد ان هذه الشال يضحي بها يضحي بها ولكن لا يريد تعينها فقد تتغير ميته الى ما هو افضل منها وقد تتغير ميته الى ما هو دونها مما هو مذلي ففي هذه الشال اذا جاء وقت الطرشية او وقت الأرشية إن شاء ذبحها وإن شاء ذبحها غيرها أي ليست بمبذن بها بعينها لأن الأرشية اشتراها وإن كانت اليسو أن يضحي بها ولكنه لم يلزم نفسه بذلك إبزالا شرقيا وهو التعين وقال ذلك العلماء في هذه المثلة إن اشتراها وفي نيته أنها أرشية تعينت وهناك أحكام تترتب على قولنا أنها إلا تتعين وقولنا إنها لا تتعين فالأرشية إذا تعينت وقلنا إن هذه الشارف أو هذه الناقة أو هذه الضطرة أصبحت أرشية فحينئذ لو حدث بها عيد أو صار عليها غار يمنع من إجزائها كأن تركث رجلها لا غنب فحينئذ يجوز أن يرحف بها مع كونها معيدة وذلك لأنها تعينت ولزم ذكها بعينها لشرط أن لا يكون ذلك بالتفريط كما سنضينه إن شاء الله تعالى فالتعين فائدته وفي فوائده أنه يبزم بها أرشية وثانيا أنه لو حدث بها أي ويده يد أمانة كما سيأتي وليست بيد الضمان فإنه لا يبزمه البديل عنها وهكذا لو ماتت فلو ماتت لا يبزم بالبديل عنها وذلك لأنها تعينت فإن حصل لها عارف وما قدرة فإنه لا يبزم بممانية وقل رحمه الله ويتعينان ويتعينان بقوله هذا هدي أو أبحية لا بالنية ويتعينان الهدي والأرشي فلأن إنسان قال هذا هدي وهذه أرشي واشترا شاته قال لأبنائه هذه أرشي أو اشترافاتا وقال لأبنائه هذا هدي فإنه قد تعين بمعنى أنه يلزم بذبحه هديا وأفيا وحينئذ اجتمع ظاهر الإنسان وباطن لأن التكاليف الشرعية يكون النظر من الشرع إما إلى باطن الإنسان ونيته الذي يسمى بالنية وإما أن ينظر إلى ظاهره الذي يتكلم به ويحاله وإما أن يجمع بين الظاهر والباطن فمثلا لما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أخذ بظواهر الناس قال رجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نقول إن هذا قد دخل في الإسلام قد يقصد من ذلك الكذب والخداع قد يكون منافق لكن نحن نقضل منه الظائف أعطان الشرح حكم الله لكن هنا لو أن إنسانا جاء وحمل المصحف ثم فعل به سعلا فيه إهامة للمصحف ولكتاب الناس ولكنه لم يمي ولم يقصد ذلك فحين إذن نقول إنه إذا لم يمي لا يحكم بكفره وإن كان في ظاهره ظاهر الفعل يوجب التكفير لكن لما كان فعله مترددا بين قصه وعدم, وعدم قصه قال ينظر إلى القص لأن الأصل عدم استباحة الدم في الذي يقين أو غارب ظن ولما قال مترددا بين القص المخل وغير المخل نظر إلى نية وينوى أولى رجل لامرأته أنت طالك وكان يتكلم معها في سياق مودة ومحبة وكان قد ربطها وقالت له هل فتح الحب أولاق على انتقاله فحينئذ ذلالة المجلس بصاب المجلس تدل على أنه ليس بالقراء فهذا اللفظ الظاهر نرغيه وننظر إلى نية أنه لا يقفل وبعض الأحيان ننظر إلى لفظه ولا ننظر إلى نية, نية. فلنه معها وضحك معها وقالها انتقالك فإننا نعاخذه ثلاثا جدهن نجد هزمهن نجد ونعاخذه بالله فالشرع ثارثا ينظر للظاهر وثارثا ينظر إلى الباطن وثاناثا ينظر إليهما معه فلما اشترى الأرشية اشتمل أن يكون اشتراها هديا واحتمل اشتراها أرشية ولو اشتراها أرشية اشتمل أن يبدلها بذيرها واحتمل أن يطرفها إلى نوع آخر فأني يشتري إذنا ويستبدل بظلم أو يشتري غنما سيستدل بإبن يكون إنسان خطير وما به قليل فاشترى ولكن في نيته لو الله عليه قبل الزف أنه يشتري بعيرا وينحر فهو يشتري وليس بطبته أن يعينها هذه للذف فهذا نقول له إنها لا تتعين إلا لقولك هذه أفشياء وهكذا حال بالنسبة للهج فلا بث من النية واللطب فقال بعض العلماء كما ذكرنا فتع النية دون لو اشتراها وفي نيته فإن ذلك يزيد بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل نيات ما نوه لا بالنيات وإذا فعينت لم يجد بيعها ولا هبتها إلا أن يبذلها بخير منها قال رحمه الله وإذا فعينت لم يجد بيعها وإذا فعينت قال هذا هذه قرحية أو هذا هجم لم يجد بيعها والبيع أصله مبادرة المال بالمال مبادرة المال بالمال بالتراضي فقولنا مبادرة المال بالمال سواء نقد أو غير ما أجعه شخص وقال له هذه الشافة التي عندك أبدلها بشافة أخرى فالتي عنده ماء فقال أعطيك ككشن زدنا عنها فحينئذ لا يجب لأنها تعينت أرخيته ورغبا لنا هو رجل بكم شطرت هذه الأرخيته قال بثمان مئة قال انا اشتريها لك بثمان مئة واذهبوا الشري غيرها فلا يجز عن يبيعها لان يدر خلق وحينئذ اصبحت لله عز وجل كما لو اوقف كأنه سبلها لله عز وجل حينما قال هذه اضشية فمن فوائد التعيين انه لا يجز بيها ولا تجوز هفتها جاءه رجل وقال له او بن عم له عصريه وقال يا فنان هبلي هذه الشاعة او اعطي هذا الكرش حينئذ ان قال هذا افيا عليه هذه هذا هدي فانه لا يصرفه هدة ولا عطية للغير لان يد الملكية عنه خلق كما لو اوقف المسك فان يده ترتفع عنه ولا يملكه وعليس انه لا اينها هديا او ابحية من الفوائد المترتبة على هذا التعيين أنه لا يجوز أن يأخذ الغوض عليها ولا يجوز أن يضرفها في غير ما خصفها له إلا في حالة واحدة وهي أن يبدلها بأفضل منها وذلك لأنه إذا عينها وجب عليها أن يذبحها بعينها فإذا أبدل بما هو أفضل منها فإن الشرع الأشياء التي ألزم الإنسان نفسه فيها صرفه الشرع إلى ما هو أفضل ولذلك من نظر أن يعتكد في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلالة أيام أو أسبوع جاءت له أن يذهب إلى مكة ويعتكد فيها لأن مكة أفضل وفضيبة الألفة التي في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجدها في مكة أضعافا فلو أنه حددها أرشية وعينها أرشية صرفت إلى ما هو أفضل وقال بعض العلماء لا يجوز أن يصرفها للغيث ولو كان أفضل وهذا القول أقوى القول الثاني أنها إذا تعينت أنها لا تصرف إلى ما هو أفضل منها من القوة لمكان ولذلك يحاط الإنسان فإذا عينها فإنه يصرفها والأراب أن يتصدق لما هو زائد فإنه يضحي غيرها معها ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به الشاتو إذا تعينت فيها بعض المسائل المشكلة اشتريت الشاتو من السوق فإن اشتريتها في وقت الدرج أو قبل وقت الدرج بيوم يوم أو يومين ليست هناك مشكلة للغالب تأتي بها وتربحها ولكن المشكلة أنها لو جلست ربما تستريها في مصعد وتميها وفيت وربما تستريها في الشواه وحينئذ إذا اشتراها الإنسان ونواها أغشية يبقى السؤال في فوائدها وما ينشأ منها وهي الممسعة التي تكون فيها مثل الصوف ومثل اللذن الذي يكون فيها فأنت عيدتها وقلت هذه أغشية فإذا كان بها لذن وكان بها الصوف فإنه إذا بقي فيها أضر بها فإذا كان وجوده ضررا وكان بقاؤه فيه ضرر فليها فإنه يجز ويتصدق به يجز ويتصدق به فالصوف يجز ويتصدق به خاصة إذا كان وجوده فيه ضرر عليها كما هو الحال في بعض الأحوال التي يكون وجود الصوف على البهيمة أو يكون ذائداً عن حد يؤذيها ويضربها من وجود الحشرات ونحن ذلك فحين هذا شيء يختلف باختلاف الأحوال ويرتع فيه إلى أنه خبرة فإذا قالوا إن أنه لو بطي بهذا الصوف أضر بها فأصدع في الشهر بهذا الخال لأنه يربي فيها الدود أو تكون المكان الذي فيه ألخي وبيه فيه الدود في الدود والجرافين فجد الصوف في مصرحاً ذهيما ونحن ذلك فالمعارض أنه إذا جد الصوف تصدق به وقال بعض العلماء إذا لم تكن صدق به أم كان النفع في النقود باع الصوفه وتصدق بهنه نعم أبوات النسبة لللبس فإن كانت هذه الذهيمة على هذا هدي وتأخر إنسانه إلى نفسه وحملت هذا الهدي كانت ناقة فحملت أو بقرة حملت أو وهي حالي وها هدي فإما وضعت صار بها اللبس فإنه يكون لولدها يشربه الولد وينتفع به الولد ولذلك قال صلى الله عليه رضي الله عنه وأرضاه اخذه ولدها وما فضل فهو لك فجعل الفضل الزائد له وهذا مبني على مثلنا نطيفا ان اللبن اختلف عن الصوت وذلك قال صلى الله عليه وسلم الرحم محلوب ومركوب بنفقته فانت لما تقول هذا هدي والناقة ستكلفك طعامها وتكلفك عالتها فحينئذ بهذا القاء الأمر الذي تقوم به من إعلافها والقيام عليها كان لك فضل من انتفاع بلبنها هذا يخرجه بعض العلماء فأنها مرهولة عندك حتى تخرج لله عز وجل هديا أو أرشيا نعم ولا يعطي جازرها أجرته منها إذا استعجر إنسانا لذبش الأرشيا فاتفنه أن لا يعطيه هذا الشخص الذي توكله فتقول له اذبح هذه الشاة عني او اذبح هذا او انحر هذه الناقه عني اما ان يكون وكيلا بدون نقود يا تقول له يا يا اذا جاء يوم العيد فاحر هذه الناقه او اذبح هذه الشاة واطعمها اهلك مثلا فالحين اللي هو وكيل بدون اجره ولا اشك مساله الحاله الثانيه ان تستاجر من يقوم بالذبح او النحر فإذا استعزرته فلا تعطيه شيئا من الأرشية ولذلك قال علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على قذلي وأن أتصدق بجلودها وأزلتها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا يعني نعطيه من نقود وهذا يقول على أنه لا يجل أن تصدق شيئا من الأرشية للجزارة مع أن الجزار يقوم بتمام الطاعة والقربة من كونه ينحر ويلبح والأفضل والأكمل أن تتولىها بنفسك لما فيه من المشطة ولما فيه من التعب ولما فيه من التأسف برسول الله صلى الله عليه وسلم للأفضل أن الإنسان أولا يليها لكن إذا وليها الغير والسأجرة فإنه لا يعطي الجزارة منها شيئا وإنما يعطيه من النقود أو يعطيه أي شيء لطاع أجرته سواء من مقود أو غيره قال له إذا ذبحت لي هذه الشاك أعطيك هذه الساعة أو هذا القلم هذا يعني أشفر بالمقاياة في البيت وهو إدارة والإدارة تأخذ حكم البيت ولا تخالفه بكثير من المسائل ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها لا ينتفع به ولا يبيع جلد الأرشية ولا شيئا منها يعني لا لحنها ولا عظمها وإننا لا حرج عليه أن ينتفع لا حرج عنه أن يتصدق لا حرج عليه يهدي ولكن أن يبيع فإنه لا يجوز ولا يصف بالبيع والسبب في ذلك أنه لا يملك الأرشي لأنه لما ذبحها لله عز وجل تصدق بها وحينئذ لا يجوز بيع جلتها ولا بيع شيء من لحمها وإنما يتصدق به أو يهدي أو يأكله لكن لو أعطيت المسكين أعطيته من الأرشي الكتف أو أعطيته ربع الأرشي وذهب أمامك وباء هذا الشخص وأنت ترى فهل يضحر هذا البيع الجواب نعم لأن هذا الفقير قد ملك هذا القبر واختلحت اليد فحرم عليك البيع وجزله ولذلك لم نأ أخذ عليه الصلاة والسلام ذخل على أم المؤمنين والقدر يغلي من اللحم جاء إليه ربا يطعمه فقابت له أم المؤمنين رسول الله إنه لبريرة يعني الصدقة تصدق فيها على بريرة وبريرة كانت عند رسول الله عليه وسلم اشترتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر الصدقات فلما رأى القدر أو الضرمة فيها اللحم وأراد أن يأكل منها ذكرته أنها صدقة فقال عليه الصلاة هو لها صدقة ولنا هدية لأنه يأكل الهدية عليه الصلاة والسلام هذا يسمونه اختلاف اليد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام أن الرجل أن المال الواحد يخلق به جامعه وينجو به آخره فسجد الرجل يتمع الأموار من الحلال والحرام ثم يموت عنها ويكون أكثرها من الحرام ويخلفه الله بثية صالحة فيأخذها ولده ويأخذ ولده المال ثم يتصدق به فيدخل به ذاك النار ويدخل به هذا الجنة فاليد تختلف ولذلك هنا لو أنك أردت أن تبيع لا يجب لكن إذا أعطيت الرجل والمسكي وأخذ بيده فقد ملف وجزله أن يبيع وجزله أن يعاود وهكذا بالنسبة لذكاة الفطر أنزيد أخذها الزكاة الفطر وباعها فلا حرج لأنه ملكها في ثم بعد ذلك إن شاء أكلها وإن شاء باعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوه عن السؤال فكونه يأخذها ليطعب غناء له عن السؤال وكونه يبيعها أيضا غناء له عن السؤال وإن تعيبت زبحها وأزأت وإن تعيبت المعينة زبحها وأزأت لو أن هذه الشاب كما ذكرنا أو هذه النهرة أو هذه البقرة عينها أرحية فقال هذه فقطد عنها أرحية أو هديا فتعيبت يعني أصابها العين صحى وجاز له أن يضحي بها لا. وإن تعيبت كبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذنهه قبل التعين. إلا أن تكون دبحها وعزأت إلا أن تكون وازبة في ذنته قبل التعيي وقال لله علي أن أضحلي هذه السنة لشاكل فاشترى شاكل وقال هذه أرشية أي عن النذر فتأيبت فحينه كونه يعين هذه الأرشية لا يثبت لذوم ذنته لأنه إذا أطلحت هذه الشارع يريد أن يضحي بها أو يريد أن يبرئ ذمته بها وتعينها لأنه ينصرف إلى غيرها لأن ذمته مشغولة بالحق أما لو اشتراها لو اشتراها وقفدها وعينها قبل أن نحق الشرع بإذن الشرع وبإيجاب الشرع فاشتراها من أجل أن يضحي بها فإنه في هذه الحالة إن عينها لا اشتال أنها لو تعيبت لا يلزمه بذل عنه أما كان كانت واتبة عليه من قبل فإنه عينها أو لم يعينها فذلك لا يؤثر في الأصل لأن ذنبته لا تبرأ إلا بكاملة فليست كقضية الأرحية التي كانت ذنبته بريئة منها قبل التعيي وحينئذ يقول يبرق بين كونها معينة فيما لا نبرأ ولا إجزام فيه وبين كونها معينة بالنذر والإجزام نعم والأرضية ثم لكن بالنسبة لمسألة الضمان هنا قوله انت عذبت لبحها وعزبعت اليد تنقسم إلى قسمين اليد في الشرع تنقسم إلى قسمين هناك يد يسميها العلماء أو تسمى في الشرع يد الأمانة وهناك يد تسمى يد الضمان فأنت إذا أحدت شيئا وهو للغير فإما أن تكون يدك أن تكون يدك يد أمانة لا تلزم بظمان ذلك الشيء انتلف وإما أن تكون يدك يد ظمان يد تلزم بكل حال مثال إذا جاءك شخص وقال قلت بشخص أريد منك مئة ألف دينا إلى نهاية السنة فستيعطيك المئة ألف فإذا قضبت من مئة ألف أخذتها فأنت ضامن ويدك يد ضمان بمعنى هذه المئة ألف تليحة رابحت أنت المسؤول عنها فلو أخذت المئة ألف ثم خرجت من عندي فسرقت أخذت المئة ألف وثم خرجت من عندي ومباشرة سقط في نهر وقط الله وغلقت من المئة ألف لا يضمن وأنت الذي تضمن لأنه بيدك هذه خدتها ظامنا لها ولك غلمها وعليك غلمها فلو أن مئة ألف أخدتها من عندي فيما اشتريت بعمارة أصرح الطيبة ومليونة أنت الذي تأخذ المليون كما أنه تربح تضمن الخسارة كما قال الله سبحانه الخراج بالضمان ويقول العلمات هذا القائد المعروفة الغلم بالغرب يعني أنه يأخذ الفش والنافج والنتاج من الشيء من يضمنه وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى فإن الذي يتحمل مسؤولية الشيء هو الذي ينبغي نأخذ مصرحته وثمرته وملفعته فأنت يداول إتصاح بالبستان يبيع الثمر بمئة ألف وبمئتين ألف لو اشترك البستان لضمن هذا المال فهو كما أنه يتحمل الخزارة يأخذ الرجل هذا النوع من اليد يسمى يد الضمان يسمى بيد الضمان هذا الضمان سواء وقع التلح ووقع الضرع في يدك وبما هو في مسئك او وقع خارط عن ارادك الذي هو الاقدار ففي الجميع تظلم النوع الثاني من اليد يسمى يد الامانة ويد الامانة ان تأخذ الشيء ولا تلزم بضمانه الا اذا حردت او قصرت جاءك رجل وقال يا محمد خذ هذه السيارة وضحها امانة منك فوضحتها في مكان وحفظتها ثم شاء الله أن تنزل عليها الصاهقة وتحيطها مثلا أو شاء الله عز وجل أنه تلجت وتعطرت متينة دون أن يحركها أحد فأنت لا تنمشي لأن يدك يد يب أمان ويد شفر لا ترمن إلا إذا قصبت فلو أخذت هذه السيارة قلت لك ضعها عندك فأخذ الإنسان وسار يقضي بها حوائدك فأي تلف أو أي شيء يقع في هذه السيارة يضمنك ولو كان بآخة السماوية لأن يده يد, يد يد أمانة لكنه لما قفه ألزم بآخب التقصير فهناك يدان يد الأمانة لا كبير وكما هو الحال في الوداعي شخص وقال لك ضع هذه السيارة أمانة عندك ضع هذه الساعة هذه الفلوس لو جاءت بمئة ألف وهي في شمرة مثلا هذه السم وديها وقد ضعها عندك أمانة فأخذت هذه الشنطة ووضعتها في خزانة وقفلت عليها وعملت كل الأسباب لشغلها ثم جاء ثالث وسرقتها بطريقة لكية لا تستطيع انتشفاء ناقضنا لأن يدك يد أمان وعلم أنه هذه الشنطة وفتحتها قالوا لو فتح الوديعة كانوا في القديمة في أكياب قالوا لو حل الرباع الذي ملكيت في الوداع يضمن لأن يده خرجت عن الأمانة والحفظ وأصبحت يد الضمان فالفرق من يد الضمان من يد الأمانة عن يد الأمانة لا تضمن إلا إذا فرقت ويد الضمان تضمن بكل حال ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم فتح والسعارة من فسوان رضي الله عنه وارضا أدرعه وما يريده عليه الصلاة والسلام لجهابه قال, قال له النبي صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة لأنه ستستخدمها عليه الصلاة والسلام في الجهاد فدل هذا على أن عيد الأمانة لا تضمن إلا إذا فرّفت فنحن هنا عندنا هذه الشاعة قال هذه أرشية هذه أرشية أخرجها عن ملكة وأصبحت في هذه الحال من منذورة لله عز وجل وتعين هذه الشاعة التي عينها أو هذه النعقة التي عينها خصدها أرشية كما لا يضمن إن تعيدت لكن لو أنه فرّض فيها فعرضها بالخطأ حتى كثرت يدها أو أطابها المرض أو حصل بها ضرر فأصبحت عرجاء زيناً عرضها أو مريضة زيناً نرضها أو بها شيء من عيوب العرض التي ذكرها عن السنب الحديث المشهور إذا وقع بها واحد من عيوب المؤسرة يضمن لأنه تعاقى أسباب الجذراء فقوله رحمه الله وإن تعينت وان تعجبك ذبحها وقد اشترطه الا يكون مقطرا وان لا يتهافر ذات الاذراق فان فعل ذلك فانه يذبح وتكون مغمونه اثنان والارضيه السنه والارضيه السنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه على ما اخترهم مصنف وقال بعض العلماء الارشيه واجبه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق من ذبح قبل الصلاة شاته شاته لحم ومن لم يذبح فليذبح بسم الله فأمر عليه الصلاة والسلام بالذبح وفي الحديث واخترف في إسنادي وحسنه بعض العلماء من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقرضن المسلمان وقال المؤلف رحمه الله إنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في احد الشافي اللهم هذا عن محمد وعما لم يرحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عما لم يرحي فلا يلزم الإنسان أن يرحي وإنما هو سنة وإنما فعل الأرخي أو ترشي سنة يتاب فاعلها ولا يعاقب سعيكم وذلحوها أفضل من الطبقة بثمنها الأرخي فيها أمران الأمر الأول قيمتها والأمر الثاني أيها وذاتها فهذه الأفضل أن يزلحها للإنسان ويتصدق بجزء منها أم أن الأفضل أن يريعها إذا كان قد اشتراها وأن يعينها أو يتصدق بثمنها لا يشتريها وإنما يأخذ قيمتها ويقدر قيمتها ثم يتصدق بها جماهير الظلماء أن الغرشياء الأفضل أن يشتريها ويزلحها ولذلك بينا المصنح رحمه الله أن لذبحها أفضل من التصدق بثمنها وقال بعض الظلماء إذا كان الفقراء تحاجدهم إلى المال أكثر وهم في حال يشتاجون إلى المال أكثر فإن هذا أفضل من السرشية بها وهذا كله على القول إنها سنة عمالوا قلنا إنها واجبة فلا إشكال ما نفعل هل الأفضل أن يصدق بثمنها أو بها لأنها واجبة عليها وقالوا إنه إذا كان الإنسان إذا قلنا أن الأرحية ليس في واجبة فإنما هي السنة فإننا ستصدق بثمنها أفضل إذا حصلت الحاجة أكثر والصحيح أن الأفضل ذكفة وهذا ما يسمى عند العلماء أن التعيين للشيء الوارد في الشرع أفضل من المبهم غير الوارد في الشرع يعني مثلا عندما تنظر في يوم الجمعة تلاوة القرآن من شيء الخاص أفضل لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا علي من الصناة فيه صلى الله عليه وسلم دل على أن الأصبط يوم الجمعة よين يكثر من الصناة ولكذلك قال بعض العلماء أن الذكر الخاص في الزمان الخاص المندوب مفضل أصبح أين سئضح التي ا cul des elle mi ومن هنا قال بعض العلماء أنصلاة القبر يوم الثروية بمكة أظهر من تصصنعتها بم feature أنصلاة القبر يوم الثروية بم site الذي هو اليوم الثامن أفضل من صلاة هذا المسجد حرام على القول لأن المضاعفة تختص المسجد حرام قالوا لأنه إذا صلت ظهر بمنا أصاب السنة وحد يرسل الله صلى الله عليه وسلم ولا يفعلن بالسلام إلا الأفضل كونه في اليوم الثاني صلت ظهر بمنا ولم يصلي بالمسجد حرام دل على أنه أفضل فكونه عليه الصلاة في يوم النحر يزح ولا يتصدق للسمن يدل على أن ملددش أفضل من أن تتصدق ولو كانت قيمتها ذاهرة ولو كانت غاية لأنك لو تريد تفكر لو لبحت الشعر قد تتصدق بالحجر وقد تتصدق بشيء يسير منها ويتزيد ولكن لو أخذت القيمة كلها وتصدقت بها فإن هذا من ناحية الرأي والاستهاد قد يكون أن الأضمن القيمة لكن كونك تأتسي برسول الأمة صلى الله عليه وسلم وكون بيتك يوم النحر أولادك وأفرالك يفيقون على هذه السنة ويرون هذا اليوم من ذيء الأيام السنة كلها يذبح له فيشعرون بحلاوة هذا اليوم ولذته ويشعرون بالتأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هناك أمور كثيرة ترجع حتى ورسولنا بالسنية ترجح أن نبدلها أفضل لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتن أن يأكل ويخذي ويتصدق أسلافه خلف العلماء في الأرشياء باب العلماء يقول الأفضل أن تقسمها نفسي نفس لك ونفس ستصدق به لأن الله تعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فقال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير فجعلها للصين فقال الأفضل أن تقسم بينه وبين الفقراء وقال بعض الحلماء الأفضل أن تقسم ثلاثة أقسان ثلاثة أثلاثة ثلث الله ولأهل بيته وتفعزه الشاء تشاء وسلث للفقراء وثلثا تتصدق تهدي وتعطي للأغنياء على تدير المودة والنحبة كالأرحام فمثلا تأخذ الشهات وتخرج منها ثلثة الفقراء وتبقي الثلثين بينك وبين الأغنياء الأغنياء مثل أرحامك يكونون ليسوا بشاجة فيأتون إليك يوم النحر من هذا أن يأكلوا عندك أو تخذ الرحمة لديها حين إذن قال الأفضل أن تقسمها ثلاثا لأن الله تعالى يقول فاكلوا منها وَأَطْعِمُهُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ فالقانع هو الغنيب والمعتر هو السائل الذي يعتورك ويأتيك من أجل سطري وقلة يدي فقال كلوا منها هذا ثلث وَأَطْعِمُهُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ فقال الأفضل أن تقسم ثلاثة أقسام ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث الكبير وقال بعد الظلماء تقسمها أربعة أربعة أقسام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتصدقوا واهدوا وادخلوا فجعلها أربعة تجعل ربع له وربع تتصدق به وربع تتدخره وربع تهديه وتعطيه لغير والأمر واتح الأمر في هذا واتح لأنه ليس هناك تأقيد معين لكن المهم أن تجعل منها قسما للفقراء ولو كان شيئا يسيرا المهم أن يكون لها حظ الفقراء وهكذا لو جمعت الأرحام والقرابة فيهم أحدهم فقير أو ضعيف ونويت أنه يصيب من أرشيتك الفقري فلا بأس وهكذا لو أنك أخرجت منها قطعة من اللحم وعطيتها لجال فقير أو متقين فلا بأس وأفضل إذا فدق الإنسان للأرشية أن يبسد أدق رابته وهم أحق من تفرح إليهم الصدقات وهم أحق من يذكروا خاصة في هذا اليوم لأن لم ناتع إضاعة القريب الفقير ربما امتنهوا من إعطائه لكونك غنيا خاصة إذا كنت بنعمة ويزاق وإذا كن بغي أن يتنبه الإنسان إذا فتح الله عليه بالغنى أن يصرف صدقاته ونواقله حتى الزكاة يعطيها لقرابته الذين يجودوا صرف الزكاة لهم كالأخوات والعنات والخالات وبنات الأعمال وأبناء الأعمال وبنات الأخوال وأبناء الأخوال فهؤلاء يقدموا الإنسان في الزكاة يقدموا في الصدقات والذب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت من مونة رضي الله عنها ملكت رقبة ولما ملكت الرقبة التي هي الجارية اعتقتها رضي الله عنها